waar is een صحيح العيص ابن القاسم دارة اثنين وخمسين من أبواب الذابح حديث خمسة متمتعين يدخل يوم التروية وليس معه هادي قال فلا يصوم ذلك اليوم من يوم التروية ولا يوم عرفه. ويتسحر ليلة الحصبه يعني ليلة النفر فيصبح صائما ويصوم يومين بعده فإن ظاهرها النابي عن صوم يوم التروياء ازنجورش عن صوم يوم التروياء ويوم عرفات لمن دخل مكه يوم التروياء ومقطبا النهي عنهما فسادهما لو صام وبين معتبرة يحيى الأزرق باب 52 حديث 2 سألته عن رجلين قدم يوم التروياء متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفه قال يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق فإن ظاهرها صحة قوم يوم الثامن والتاسع فيها ناس والجمع بين طرفين باحد وجوههم واحد ما ذكره الشيخ الطوسي وأيده سيدنا قدس سره في المعتنات بأن النهي في صحيح العيص نهي عن الانفراد فإن قوله فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفاه بمعنى أنه منهي عن صوم كل منهما منفردان فالمبغوض في حقه صوم الثامن منفردان أو صوم التاسع منفردان وأما صومهما معا فليس مبغوضا في حقه ويؤكد ذلك تكرار حرف لا حيث قال لا يصوم ذلك اليوم ولا يصوم يوم عرفان نظير ما إذا قال المولى لا تجالس زيدا ولا تجالس عمران فإن ظاهر تكرر الناح أن المبغوض مجالسة كل منهما منفردان بخلاف ما لو قال لا تجالس زيدان وعمران فإنه ظاهر في مبغوثية الانضمام إذن. فبما أن المبغوض في صحيح العيص الصوم منفردان بينما مورد معتبرة الأزرق صومهما معان هذا صوت شيخ فاضل فلا منافات بين مفاد الروايتين بل لو فرضنا ان قوله في صحيح العيص فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفه مطلقون أي أن مفاده الناهي عن فرض الانفراد وفرض الانضمام فإننا نخرج عن إطلاقه بمعتبرة الأزراق أن على صحة الصوم منضمان بمقتضى حمل المطلق على المقيد هذا الوجه الاول للجامع الوجه الثاني ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس سروح في تهذيبه من أن النهي في صحيح العيس ظاهر في الحرمة بينما معتبرة الازراق صريحة في الجوائز. الآن بين الحرمة والفجر. بين الحرمة والفجر. ومقتضى قرينيه النص على الظاهر حمل النهي في صحيح العيص على الكراهام لا على الحرمان ولكن يلاحظ عليه أن النهي في صحيح العيص إرشاد إلى الفساد وليس نهيا مولويا وإنما يجمع بين النهي دليل الدال على الجواز بحمل النهي على الكراها فيما إذا كان النهي مولويا وعما لو كان النهي ارشادا للفساد فلا معنى لحمله على الكراهه نظير ما لو قال في دليلين لا تصلي فيما لا يؤكل لحم وقال في اخر من صلى فيما لا يؤكل لحمه فلا باس فإنهما متعارضان لا أن النهي في الأولى محمول على الكراهر لكونه إرشادا بالفساد الوجه الثالث من وجوه الجامع ما استظهرناه فيما سبق من أن معتبرة الازراق ليست في مقام بيان الترخيص في صوم التاسع والثامين وانما مورد السؤال فيها ان من دخل مكه يوم الترويع وعلم بان من ليس معه هادي فوظيفته الصوم فصام جهلا منه بالحكم فاتى بصوم الثامن والتاسع ولم يمكنه صوم العاشر لكونه صوم يوم عيد فأجاب عليه السلام بأن ما أتى به مسقط لوجوب الصوم وان لم يكن مامورا به فإن المأمور به صوم ثلاثة أيام متوالية بعد أيام التشريق لكن بلحاظ أنه اتى بالصوم جهلا أجزأه فالروايه ليست في مقام بيان الترخيص في ايقاع الصوم يوم التاسع والثامن كي تكون معارضه للنهي في صحيحه الاجيال وانما مفادها مجرد المسقطيه في فرض الجاهل وبالتالي فيبقى مفاد صحيح العيص وهو النهي الارشادي لفساد الصوم في فرض العلم والالتفات كامل من دون حاجه الى تصوير انه نهي عن الانفراد او الاعان من الانضمام والانحراف نعم شيخنا مو الموالات بل ايقاعه في هذين اليومين نعم شرط علمي عفوا ما بعد ايام التشريع نعم هذا تمام الكلام في هذا المطلب المطلب الثاني لو فرضنا أن صوم اليومين الثامن والتاسع مرخص فيه فهل يختص الترخيص بفرض فوت السابع عن عذرين معنى أنه لم يتمكن من صوم السابع لسفر أو أفلة أو مرض فاته أو أنه مطلق حتى لفرض ترك صوم السابع عمدان واختياران ذهب صاحب الجواهر قدس سرّه إلى أن الترخيص في صوم الثامن والتاسع خاص بفرض فوت السابع عن عذرين ولا يشمل فرض العام. وذلك عفوا بالعكس مجتبى عام مطلق يرى صح الجوارح انه شامل لفرض العمد وفرض الاختيار فرض العمد وفرض العذر عفوا مستشهدا على ذلك باطلاق معتبرة الأزراق حيث قال سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعان وليس له هدي فصام فعدم صومه السابع كان عن عذرين او لم يكن فان الروايه مطلقه من هذه الجهات والنتيجه انه مرخص له في صوم الثامن والتاسع وان لم يصم السابع بعدان اختياران ولكن سيدنا قدس سرّه في المعتمد فاد بان الترخيص في صوم اليومين خاص بفرض فاو السابع عن هذر لا مطلقا وذلك لوجهين. أليف أن معتبرة الأزرق لا إطلاق لها فإن الظاهر من قوله قدم يوم التروية وليس له هدي فصام انه كان يعلم بوجوب الصوم عليه اذ ليس له هدي ولكن لم يتمكن من صوم السابع فصام ما يجنون فدخل يوم الترويه فدخل يوم التروية فصام يوم التروية ويوم عرفة فالرواية منصيفة عن المتمكن بالناس شئ نذكره الوجه الثاني على فرض إطلاق الرواية كما يقول صاحب الجواهر فهي معارضة بإطلاق صحيح علي بن جعفر حديث اثنين باب خمسة وخمسين من أبواب الذابح سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة يصومها متواليا أو يفرق بينها قال يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها فإن مقتضى اطلاقها اعتبار التوالي حتى في من فاته صوم السابع عن عذر إذن فما فائده معتبره الأزراق عدم اعتبار التوالي وان له ان يترك صوم السابع اختيارا فيصوم يومين بعده ثم يترك الثالث لما بعد التشريق ومفاد هذه الصحيحه اعتبار التوالي مطلقان خرجنا في فرض صوم السابع في فرض تركي صوم السابع عن عذرين هذا خارج عن إطلاق معتبره علي بن جعفر لأنه القدر المتيقن وأما الفرض الآخر وهو ما إذا ترك صوم السابع عندين فإنه يبقى تحت المعارضة ولكن شيخنا الأستاذ قدس سره ما لما ذكره صاحب الجواهر وأفاد بأن الترخيص في صوم الثامن والتاسع مطلق حتى لمن ترك صوم السابع اختيارا وأفاد أمرين أليس إن مقتضى عدم الاستفصال في معتبرة الأزرق هو الإطلاق حيث فرض السائل أن المكلف دخل يوم التروية ولم يصوم السابع فأجابه عليه السلام بصوم الثامن والتاسين ولم يستفصل منه أنه ترك صوم السابع عن عذر أو أمدان وعدم الاستفصال محقق للإطلاق المقامي للرواية فمقتضى إطلاقها ان لا فرق في الترخيص بين من ترك صوم السابع عن عذر او لا عن عذر ولكن فيه ان عدم الاستفصال انما يكون ظاهرا عرفا في الاطلاق اذا لم يكن منشأ عرفي آخر له وفي المقام كما يحتمل أن عدم الاستفصال من قبل الإمام عليه السلام لأجل أن الترخيص مطلق فيحتمل عرفان ان من شاء عدم استفصاله هو ما جرت عليه العاده من مشقه الصوم في السفار اذ المفروض ان مورد السؤال من دخل مكه يوم الثامن فمعناه أنه كان يوم السابع في الطريق وبلحاض أن الصوم في الطريق ما شقة عادتان فلعله لأجل ذلك لم يستفصل منه وكان ناظرا لفرض ترك صوم التابع لاجل المشقاه المتعارفين اذن مجرد عدم الاستفصال في جواب الامام عليه السلام ليس ظاهرا عرفا في كون مراد الجدي مطلقان ما دام يحتمل ان له منشا اخر الامر الثاني الذي ذكره شيخنا الاستاذ شيخنا الان شوف الوقت فوق أن ما دل على اعتبار صوم الأيام الثلاثة وهي السابع والثامن والتاسع محمول على الأفضلية ليس إلا وذلك لدلالة روايتين على جواز إيقاع صوم الأيام الثلاثة من أول ذي الحجة والروايتين معتبرت رفاعا حديث واحد باب ستة وأربعين من أبوان بالذالح سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدي قال يصوم قبل الترويه ويوم الترويه ويوم عرفه قلت فانه قدم يوم الترويه قال يصوم ثلاثه ايام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جماله يعني الركب لا ينتظره حتى يصوم ثلاثه ايام بعد التشريق قال يصوم يوم الحصبه يعني يوم النفر يوم الثالث عشر ويومين بعده قلت وما الحصبه قال يوم نفره قلت يصوم وهو مسافر شون يصيره في حال السفر كيف يصوم قال نعم أليس هو يوم عرفه مسافرا يعني لو كان قدم من قبل يوم الترويه لكان شنو لكان صام سابع وثامن تاسع يوم عرف بصمه وهو في السفر لأنه عرف سفر إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج يقول في للحجة فإن مقتضى تفسيره عليه السلام الآية بذي الحجة أي أن صوم الثلاثة أيام ظرفه ذو الحجة ولو كان أولها أوله هذا سيأتي هذا البحث الفرح سيأتي إذا لم ينتظره يسومه الطريق ثلاثة أيام والرواية الأخرى معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج حديث أربعة باب باب واحد وخمسين هذا حديث طويل لاحظوا فيه رد نقض فلان الآخر عن عبد الرحمن بن الحجاج كنت قائما اصلي وابو الحسن عليه السلام قاعد قدامي وانا لا اعلم فجاءه عباد البصري مشاكس فسلم ثم جلس فقال لك يا ابن الحسن ما تقول في رجلين تمتع ولم يكن له هادي قال يصوم الأيام التي قال الله تعالى قال من هو قال عبد الرحمن بن الحجاج الراوي فجعلت سمعي إليهما اشوف شيء يقوله فقال له عباد واي ايام هي قال قبل الترويه بيوم ويوم الترويه ويوم عرفه قال فان فاته ذلك قال يصوم صبيحة الحصبه ويومين بعد ذلك قال الذي هو عباد ألا تقول كما قال عبد الله بن الحسان يعني عبد الله المحضر وي رواية أخرى فأي شيء قال عمام يقول قال يقول يصوم أيام التشريح يعني الهادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال عليه السلام: إن جعفر يعني أبو جعفر الصالح يروي عن أبي: إن جعفر كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بلال نكتب بديلاً غلط. أمر بلال ينادي ان هذه هذه يعني ايام تشرين أيام اكل وشرب عشان يشذبوا الذبائح يوم <تصفيق> يوم العاشر إذا ان هذه ايام اكل وشرب فلا يصومن احد قال يا أبا الحسن احتج عليه يعني كلام عبد الله الماحف موافق للقرآن القرآن قال في الحج وأيام التشريق من جملة الحج يعني قال يا أبو الحسان إن الله يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج وما دام هو في منا فهو في الحج هل قال, قال كان جعفر يقول ذو الحجه كله من أشهر الحج ومقتضى ظاهر ذيلها يقول شيخنا الاستاذ جواز ايقاع الصوم ولو في اول الشهر فجمعا بينها وبين ما دل على صوم الايام ثلاثه أن يحمل الأيام الثلاثة على الأفضلية، وبالتالي فلا تعارض بين ما دل على اعتبار صوم الثلاثة وبينما دل على جواز صوم يومين. وهما الثامن والتاسع لمن لم يصم السابع اختياران وصوم يوم ثالث بعد ايام التشريع اكوقي ويلاحظ عليه ان الذيل في كلتا الروايتين في مقام بياني عدم اختصاص صوم الأيام الثلاثة بأيام النسوك وأن له أن يصومها بعد الفراغ من النسوك لانه في مقام بيان الترخيص في صومها ولو في أول ذي الحجة فان ظاهر سياق الروايتين انه ساله من لم يتمكن من صوم السابع فكيف ياتي بالايام الثلاثه قال ياتي بها بعد ايام التشريع فاعترض عليه بأن صومها بعد أيام التشريق صوم بعد الحج لكونه قد فرغ من المناسك فأجابه عليه السلام بأنه ليس المراد من الحج أيام النسوك بل المراد به ذي حجة فما دام ذو الحجه باقيا فليصمها ولو بعد أيام التشري إذن فهو في مقام بيان عدم اختصاص صومها بأيام النسوق لا في مقام بيان تجويزها ولو بأول ذي الحجه فالحق مع سيدنا قدس سره والحمد لله رب العالمين سيأتي أنه يوم الثاني عشر أو يوم الحصبة هل هو يوم الثاني عشر خلاص ja, u is wel